هسيبك ليه غريب ان انت تسالني هسيبك ليه واقول لك ايه مععدش ما عادش ما بينا شيء يا حبيبي نبكي عليه بقولها لك عشان لو بعدي حبت حد مفيش حبيبي على فرقهم ويرتاح ودينا اتنين في سكة بعض واحدة بنفسهم راح هيتقابلوا ومش هيبصوا في عيون لو حتى بعد ایه بيبك ايه بلاشت نديني بكلام انت مش حاسب وعارف ليه في شق جوايا مجروح انت مش لمسه وبكفاية فيش داعي بقى لدمور ما تحلف ليش تقس وعارف مش هيتغير وما تحشنيش عشان حبك ده غلطة مش هتتقرر هسيبها لك ونمشي ونقفل الموضوع